إن الحمد لله، نحمدُه ونستعيذُه ونستغفِرُه ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلَّ له، ومن يضلِل فلا هاديَ له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه اللهم صرِّ عليه وعلى آله وأصحابِه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِه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 يُصلِح لكم أعمالكم، ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أ بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير اله هد محمدٍ صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفد بدها وكل عدد ضلاله وكل بال في النار أمما رعد عباد الله فإن الله تبارك وتعالى أنزل إلينا كتابه الكريم القرآن العظيم الحميد واحتوى هذا الكتاب على عده موضوعات منها التوحيد والشرائع والاحكام وأسماء الله وصفاته وجزاء ووعيد وجزاء ووعيد وغير ذلك من الموضوعات والتي منها القصص فالقران عباد الله مليء بقصص الأنبياء والصالحين وذكر جزائهم وفيه قصص الكفار والطالحين وذكر عقوباتهم ولم تذكر ولم تذكر هذه القصص من باب المرح والتسليه واضفاء مساحات فاصله تروح عن النفس بين الايات الاخرى ولكنها كانت جُزءًا أصيلاً من كتاب الله عز وجل حتى تُؤخذَ العِظَةُ والعِبرةُ منها وحتى تكون دليلا يهتدي به الناس في أشدِّ الأوقات عتمةً قال جل وعلا لقد كان في قصصهم عِبرةٌ لأولي الألباب وجاءت هذه القصص وجاءت هذه القصص في صور مختفيه صور مختلفه وباساليب متنوعه بل سو... بل سميت صورة من من صوره بهذا الاسم ألا وهي سوره القصص ولكن حديثنا اليوم حديثُنا هذا اليوم سيكونُ عن سورةٍ بعينها حاوَت قصصًا متعدِّدةً، سورةٍ عظيمةٍ جارَت عادةُ المسلمين قراءتها في كل جمعةٍ امتِثالًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرَأَ سورةَ الكهف في يوم الجمعة أضاءَ له من النور ما بين الجمعتين، نعم إنها صورة الكهف، والذي ينبغي لقارئ القرآن، الذي ينبغي له أن يتدبره حتى يستشغر المعاني التي يقرأها ويأخُذ منها الفوائد والعبر. سورة الكهف عباد الله هي عباره عن أربع قصص قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى والخضر وقصة ذي الحرنين مع ذكر عددٍ من الآيات بعد كل قصةٍ للتعقيب عليها فما علاقة القصص فما علاقه القصص الاربع ببعضها الجواب عباد الله هو الفتن فالمحور العام والمعنى الاجمالي الذي تدور حوله سوره الكهف هو الفتنه وكيفية النجات منها فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصوره رؤوس الفتن واصولها فذكر اولا اعظم الفتن واشدها واشدها وهي الفتنه في الدين وضرب مثلا لهذه الفتنه بقِصَّة أصحاب الكهف، ثم تنَّى بفِتنة المال وضرب مثلًا لهذه الفتنة بقِصَّة صاحب الجنَّتين ثم فلَّتَ بفِتنة العلم والمعرفة وضرب لها مثلا بقِصَّة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام ثم ذكر فِتنة الجاه والسلطان وضرب ذلك مثلًا بقِصَّة ذي القرنين وأشار جل وعلا إلى المحرك الأساسي لهذه الفتن كلها. ألا وهو إبليس لعنه الله قال سبحانه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إ إبريس كان من الجن ففسق عن أمر رح والذي ينبغي أن يعلمه العبد سللم أن الدجال يجمع بين هذه الفتن الأرب حيث يفت الناس فتهم في دينهم ومعه من الأموال بل معه جنتان يفتنوا بههم الخلق ولديه من العلم والجدل ما يصد به الناس ما يصد به الناس عن دين الحق ومعه من الرئاسة والمنصب شيئًا كبيرًا فالأرضُ كلها تخطَعُ له عدى مكَّة والمدينة مما يجعلُ فتنتَه من أعظم الفتن ولهذا جاء في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفِظ عشر آياتٍ من أول سورة الكهف وفي روايةٍ من آخرها عُصِمَ من الدجَّال رواه مسلم فالقصة الأولى عباد الله هي قصة شباب امنوا بالله تبارك وتعالى ودعوا الى الله رغم ان القريه التي عاشوا فيها كانت محكومةً من ملك ظالم غير مؤمن فعرضوا إسلامهم على الناس ورفض الناس دعوتهم قال جل وعلا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا أي كذبا إن دعونا مع الله إله آخر فقد قلنا كذبا لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قومنا كخذوا من دون آاله لو لا يأت على لا يأتون عليهه بسووفان ب وفن أظلم من من على الله كذبلا. وبدأوا بالدعوة إلى الله فكُذِّبوا واتقُهِدوا فأوحى الله إليهم أن يأووا إلى الكهف قال جل وعلا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويجعل لكم من أمركم مرفقا وأيَّدهم الله بمعجزات عظيمة فهم قد مكتوا في الكهف ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ومن المعجزات أن ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ولا غربَت تقرِضُهم ذات الشِمال، وهم في فجوة منه، ومنها قولُه تعالى وتحسَبُهم أيقاضًا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال فكل هذه المعجزات كانت لاجل الحفاظ على هؤلاء الفتيه الى أن استيقظوا بعد اكثر من 300 سنه إن هذه الفتنه فتنه الدين يتعرض لها المسلمون اليوم في كل مكان بنسب مختلفه ودرجات متفاوته تختلف من بلد الى بلد ومن مكان الى مكان ولعلكم شاهدتم ما تعرض في عدة أماكن من أجل الحفاظ على هويتهم ويبيدونهم إبادةً جماعيةً حتى أن أعداءهم يقتلون العجزة والأطفال والمحاربين وغير المحاربين والله من قال جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وقبلها قال وما نقضوا منهم إلا منهم إلا إلا أن يُؤمنُوا بالله العزيز الحميد ولا تقتصِرُ فتنةُ الدين أيها المسلمون لا تقتصِرُ على الإبادة والتقتِيل والتشريد ولكن هناك فتنةٌ فتنةُ الشُّبُهات والشهوات وخاصةً الشباب المسكين الذي فُتِنَ بالدنيا والتي من أعظمها فتنةُ النساء كما جاء في حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الدنيا حلوه خضره وان الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء رواه مسلم فالتبرج والصفور والالوان والتفنن في الالبسه واتباع الموضات مما يجعل الحليم حيران ويجعل المسلم لا يخرج إلى أماكن الفتن إلا لضروره من قضاء حاجه أو جلبِ رِزقٍ، فيكونُ كالذي آوَى إلى كهفٍ لينجِيَهُ الله من هذه الفتن إن فتنة الدين فتنةٌ عظيمة، نسألُ الله الثبات على دينِه ولكن الله سبحانه وتعالى بيَّن في صورة الكهف قريع النجاة من هذه الفتنة وذلك بالصبر وكثرة الذكر وبصحبة الصالحين والابتعاد عن العُصَاة المجرمين قال جلَّ وعلا واصبر نفسك مع الَّذِين لأن... لأن اتِّقاء الفتن يحتاج إلى صبر عظيم لهذا قال تعالى واصبر, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم دعاء العبادة ودعاء المسألة أي مع الذين يعبدون الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, والعشي أي صباح مساء يريدون وجهه إخلاصا لله تبارك وتعالى ولا تعد عيناك عنهم أي لا تتعد عينك لا تتعلم لا تعد عينك عن هؤلاء الذين يدعون ربهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياة الدنيا ولا ولا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطاه فات الله لي ولكم في القرآن العظيم كلُّ ما تسمعون، وأستغفِرُ الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفِروه، إنه هو الغفورُ الرحيم الحمدُ لله على إحسانه، والشُّكرُ له على توفيقه وامتِنانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانِه، وأشهدُ أن محمدا عبدُه ورسولُه الداعِي إلى ربوانِه، اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابِه وإخوانِه أما بعد ثم ذكر الله الفتنة الثانية من الفتن الكبرى وهي فتنة المال وقص في ذلك قصة المؤمن والكافر صاحب الجنتين قال جل وعلا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا إن هذين الرجلين كان رجلين مصطحبين وكان لأحدهما مالٌ عظيم وكان كافرا والآخر مؤمناً وقد اتخذ هذا الكافر له اتخذ بساتين فيها اعناب ونخل تحف تلك الاعناب وزروع وثمار وانهار سالحه حول تلك الثمار وهما الجنتان المذكورتان في قوله جعلنا لاحدهما جنتين من عناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلت الجنتين اتت اكلها يعني كلت الجنتين أن تجد ولم تظ منه شية أي لم تُ من ثمها شيئاء ووفجرنا خلالهما لهما نهرى أي بين الجنتين نهم كفر الله له. كل الأسباب، حتى الماء لا يتكلف عناء الاتيان به فبدلا من أن يحمد الله على هذه النعم الوفيره والمواهب الكبيره اخذته العزه بالاثم وأخذه الغرور والفخر والفخر بماله وبستانه فتكبر على صاحبه وقال له انا اكثر من كمال واعز نفرى ثم دخل بستانه ومزرعته وقد ملأ العجب نفسه فلما راى اتساع اتساع مزرعته وكثرة مائها وجمال اشجارها وحسن نباتها ازداد غرورا وعجبا فقال ان هذه الجنتين لن تفنيا ابدا قال تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا إنها فتننت المال جعلته يتصور أنه هذا المال سيبقى معه إلى قيام الساعة قال ما أظن أن تبي هذه أبدا وهذا ما يحصل لكثير من أرباب الأموال في هذا الزمان فلا يؤون حق الله فيه من ان في سله على الفقراراء والمساكين وذا الحاجات وبناء المساجد وعلى تسجيق حة القرآن وغيرها من السب لقد أعمل المال صاحب الجنا اعمى بصيرته فلم يميز بين الحقيقة والخيال ولا بين الواقع والمثال وما علم المسكين أن المال بلاء وفتنه وأن الدنيا امتحان ومحنه ثم قال كلاما أعظم واخطر من قوله ما اظن أن تبيد هذه الساعه هذه ابدا فماذا قال ماذا قال بعد أن أذهب المال عقله قال وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجيدن خيرا منها منقلبا نعوذ بالله من الغرور والخيلاء قال وما اظن الساعه قائمه اي ان كان هناك معاد الى الله واخره فهو في شك من الاخره وليس لديه يقين ليس لديه اليقين التام بيوم القيامه قال ولا اردت الى ربي لا اجيدن خيرا منها منقلبا ظن انه مثل ما كان غنيا في الدنيا سيكون غنيا في الآخرة وظن أن الله سيعطيه في الاخره جنه خيرا من جنته في الدنيا وَصَدَقَ جَلَّ جَلَالُهُ الَّذِي يَقُولُ عَنِ الْإِنْسَانِ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَنَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ولم اغتر هذا الجائع بالدنيا وجحد الآخرة، وادعى انه إن بعث يوم القيامه سيعطيه الله جنه خيرا من جنته قال لصاحبه ناصحا له ومذكرا له قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نقطه ثم سواك رجلا يقول له انكرت المعاد والبعث وانت تعلم ان الله خلقك من تراب ثم من نقطه في ادوار متعدده واقوار مختلفه من تراب ثم من نقطه ثم سواك رجلا ثم اعلمه أنه يقول بخلاف ما يقول ويعتقد بعكس ما يعتقد فقال له لكنه والله ربي ولا أُشِرِكُ بربي أحدًا، ثم استمرَّ معه في النصيحة فأخبره أن الأولى به عندما دخل جنته أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فقال ولولا إذ دخلت جنَّتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بدلًا من قوله عندما دخل جنَّته ما أظنُّ أن تبيدَها له أبداً وما أظنُّ الساعة قائمةً ولئن رُدِدتُ إلى ربي لأجدَنَّ خيرًا منها مُنقلبًا فبدل أن يقول ذلك علَّمه أن الأولَ به أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله ليُعلمه أن الأمر بمشيئة الله إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها إن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا أي لو قلت ذلك لرأيتني أفقر منك فأنا أرجو من ربي أن يرزقني جنة خيرًا من جنتك قال فعسى ربي أن يؤتيني خيرًا من جنَّتك أي في الآخرة ويرسل عليها حسبانًا أي على جنَّتك يرسل عليها حسبانًا من السماء فتُصبح صعيدًا زلقاً أي تُرابًا أملسًا لا نبات فيه او يُصبح ماءُها غورًا أي يغور ويدخل في باطن الأرض فلن تستطيع له طلبًا أي إذا طلبت الماء وبحثت عنه فلن تجده وفعلاً جاء العذاب من السماء فدمَّر جنَّته وخرَّب مزرعته وأتلف بستانه وأحيط بثمَره أحاط العذاب بجنَّته احاط العذاب بجنته فابادها وتممرها فاصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عروشها فندم فندم ندما عظيما على كفره وجحوده لنعمه ربه فقال يا ليتني لم اشرك بربي احدا علم انه اوتي من قبل كفره وجحوده ونقرانه وعدم شكر الله على نعمه المال فندم في وقت وقع فيه العذاب فلا ينفع فيه الندم ولم تكن له فئه ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا خير عقبًا، هذه هي الحقيقة، وهذه هي النهاية التي يغفل عنها الإنسان، يغفل عنها وينساها في زحمة الأحداث والفتن، يجحد نعمة الله، وينسى أن الولاية لله والنُصرة لله وحده هو خير ثوابًا، وخير عقبًا ثم وضح الله طريق النجاة من هذه الفتنه فتنة المال وذلك بفهم بفهم حقيقه الدنيا واستشعار حقارتها ودناءتها واستشعار الحياه الحقيقيه واستشعار الحياه الحقيقيه وهي الاخرويه قال جل وعلا واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناهم من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه وكان الله على كل شيء مقتدرا وان النجاة من الفتن ومن فتنة المال هو الايمان والعمل الصالح قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لا نضيع اجر من احسن عملا ان كنتم تريدون المال والحياه الهنيئه فعليكم بالايمان والعمل الصالح قال جل وعلا عن هؤلاء اولئك لهم جنات تجري اولئك لهم جنات عدن تجري تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب من أساور من ذهب ويحل... ويلبسون ثيابًا خضرا من سندس واستبرق وهو نوع من من الحرير من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك لا على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقه فاستشعار دناءه الدنيا وعظمه الاخره هو المخرج من الفتنه من فتنه المال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنَّاتٌ فِرْدَوْسِ هُزُلًا خالدين فيها لا يرهونَ عنها حِولًا وقد حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم حذَّر أمَّته من فتنة المال فروى البخاري ومسلم من حديث عمر بن عوفٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه فأبشِرُوا وأمِّلُوا ما يصرُّكم فوالله, فواللهِ لا الفقرَ أخشَى عليكم ولكني أخشَى عليكم أن تُبسَط عليكم الدنيا كما بُسِطَتْ على من كان قبلكم، فتنافسُوها كما تنافسُوها، فتُهرِكَكم كما أهلَكَتْهُم والذي يتأمَّل في أحوال الناس في هذه الأيام، وانكِبابهم على كسب هذا المال بأي وسيلةٍ كانت سواء كان في مساهماتٍ مشبوعة، أو معاملات فيها مخالفات شرعيةٌ كالربا والغش وأكل أموال الناس بالباطل وغيرها، لا يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال, حلال أم من حرام وبقي لنا قصة موسى مع الخضر عليهم السلام وذي القرنين نرجئهما للجمعة القادمة إن شاء الله فاللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما ظهر الله ومن شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فترة القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجار اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في, آمن في أوطاننا وأصرِح الله في فتنة المسيح اللهم انصر اخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لعلماءنا واغفر لمشايخنا وكل من علمنا وكل من كان له فضلا علينا اللهم اشف مرضى المسلمين من هذا المسجد اللهم اخلف لهم خيرا مما انفقوا وبارك لهم في اموالهم وبارك لهم في اعمالهم وبارك لهم في اولادهم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميدٌ مجيد، وبارِك على محمد وعلى آل محمدٍ، كما بارَكت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهدُ أن لا إلا أنت أستغفِرُك وأتوه إليك